قرن فنادا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لا شيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لا يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أُزِلَ عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم ما يذوق عذاب. أَمْعَنَهُمْ خَزائنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنُدُمَا هُنَاكَ مَهْزُومُونَ مِنَ الْأَحْزَابِ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 إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 90 وتسعون 90 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء إلى يبغي وإن كثيرا من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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر ألو الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منهم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 هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق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 بكم أنتم قدمتموه لنا فبأس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا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 ثم عنهم ما كان لي من علم بالملائِ الأعلاء إذ يختصمون إيهُ حَائِلِي إِلا أنما أنا نذير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 قال رب فأظهرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المُنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أجمعين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 فأسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين